بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضلا فهدى